بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين أنا بعد فقد شرع المثنف رحمه الله في بيان عقوبة الجاني غير المحصن وهو الذي ورد في السنة بوصيه في البكر فبعد أن الحدين في الزنة وهو حد الرجل شرع في ديان عقوبة الزنة البكر فقال وإذا زنى الحر غير من الصم هناك عقوبتان دل علينا دليل الكتاب والسنة وإجماء الأمة فأما دليل الكتاب فقد قال الله فأما العقوبة الأولى فهي الجلد وأن العقوبة الثانية فهي الرجل أو ذهي التغريب فأما بالنسبة بالجلد فقد أجمع العلماء رحمه الله على أن الزاني غير المنصة أنه هجل بمئة جلدة وأما التغريب فقد اختلفوا فيه وثمضينا إن شاء الله تعالى أقوال العلماء وأدلتهم مضاجحة في هذه المسألة أما بالنسبة لعقوبة الزلد فقد نص الله عز وجل عليها في الكتاب ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن سنته وكذلك أيضا أجمع عليها العلماء رحمهم الله ثلثا وخلفا فأما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأتلكم بهما رأستم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولو سعد عذابهما من المؤمنين هذه الآية الكريمة يقول علماء الأصول نفس في وجود الجلد على الزاني وإذا قيل إن الآية نفس أو الحديث نفس فهذا أقوى أنواع الدلالة لأن الدلالة على مراكب أعناها وأقواها كما في الله غير مرة هو النفس والنفس هو الذي لا يحتمل معناً غيراً كل الله وأحد ما في احكمان ولا تتربط ضيناً عليناً سأكثر من هنا الزان يتوزاني نفساً في ثبوت حبي الجلد مئة جلدة على منزعه وقائد عند علماء الأصول أن الوصف أن الشكم إذا جاء مرتبا على وصف مشتق دل على أن مشتق منه ذلك الاسم والوصف أنه علة الشكم فالله عز وجل يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد من هم مئة جلدة. جاء الحكم في قوله فجلدوه مركبا على ثم مشتق من الفعل الذامي فهو الذامي فدل على ان مشتقا من ذلك الاسم وهو الجنا عله الحكم فكأن الله يقول ان ارتقم بجلد الذاء بجلدهما من اجل الذنب وعلى هذا فان نص الايه الكرومه على ثبوت هذا الحب ثانياً أن الله جعل الحد مئة جلدة والإجمع على أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها لأن الله يقول فجلدوا كل واحد منا مئة جلدة وعند العلماء لفظة المئة لا تحتمل معناً آخر فأيضاً تكون نفس العقود فالشكم نفس وعقود التي تضمنها لذلك لكم جاءت نفساً كذلك أيضاً صحع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف الذي كان أجيرا فزل بمرأة صاحب الغنم فلما ترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني رضي الله عنهما وعرضاهما بسعي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما على ابنك جلب مئة وتغريب عرض الذي هو البكر وعلى امرأة هذا الرجل واغدوى أنيسي المرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت في هذا يدل على أن الجلدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عجابك في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلب بئة وتغريب عاما فنظرا لثبوت نفس الكتاب الصنع على عقوبة الجلب أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الزاني غير محصن الحر أنه يجلد مئة جلبة هذا بالنسبة للعقودة الأولى للزاني غير محصن الحر العقودة الثانية في حده التغريب والتغريب في غورة العرب نأخوذ من غرب الشيء إلى تغارى وغاب عن الأنظار ولذلك يقولون غرب في الشمس إلى تغارى عن الأنظار ويطلق هذا هذه المنازة تطلق على الشيء البعيد ومنه سني الغريب وغريدا لأنه بعيد عن أهله وقد غاب عن نطنه وبلده ومسكنه فالتغريب عقوذة شرعية تقع في الحدود وفي التعزيرات فأما في حدود الله عز وجل سيتقع في حد الزنا وحد الشرابة ونفس الله عز وجل في حد الشرابة أو ينفع من الأرض فجاء في صيغة النفي والنفي هو التغريب وأيضا نفسه السنة عليها في حد الزنا في قوله عز وجل المتغريب عام في حديث العسيف وحديث عبادة ابن الفان في الصحيح المسلم. فشبت بهذا ان عقوبة التغريب تقع في حدود الشرعية في حد الزنا حد الشرابة. لكنها قد تقع في غير على سبيل التعذيب. كما اثر عن دار السلف وقضاء عمر في نفي شارد الخمر. كذلك ايضا قد يستخدم الامام إذا رأى في رجل فاسد في مكان وعليه حم لحديث البخاري عنه عليه الصلاة والسلام انه نخل مخنفين فهذا يدل على نسرعية هذه البقوضة في التعذير من الامام وأنه من وراء المصلحة في ابعاد شخص او اشخاص ان كان ما او نزع ما فانه لا بأس بذلك ولا حرج وقد يستخدمه النخل في فتاويه تنبيهم على استفلاح الأنفس كما في حديث أبي بريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل نأتنس فقال له أخير الرجل أعلم أن زماني وآخر الرجلين قولا في النسألة فدل على رجل عام فقال إن نأتنس آخرها عابد هل من ثوبة قل وما من أتمي ثوبة ثم قال له إن قلتك قلية قريت سير وقرية بني فلان فيها قوم الصالحون فارتحل الى قرية كذا فهذا يستخدمه اهل العلم في الفتوى يستخدمه الامام للمطلحة والقاضي هذا تغريب سنة تعزيل وبابه بابة تعزيل فانواد النسبة للتغريب الحد عندنا هنا في حد الزنا فان الزاني المحصن رجلا كان او امرأة يضرب سنة كاملة يبعد مسافة القصر فأكثر وما كان دون مسافة القصر وهي مسافة السفر فليس بتغريب لا بده أن يغرب هذا التغريب ثبت به دول السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين من الصحيحين الساجقين وثبت به القضاء الصلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر كما في رياوة جنافع عن, عن ابن عمر وكذلك عن, عن ابن عمر أن أبا ذكر وعمر غرب جلدا وغربا وكذلك أيضا أجر عن علي رضي الله عنه أنه غرب إلى البصرة وأجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غرب إلى خيدة وإلى البصرة وكل ذلك على مسافة القصر فأكثر هذه العطوبة وهي عطوبة التغريب فيها مسألة المسألة الأولى هل يشرع التغريب في عقوبة الزنا وهذا واجب لازم من تمام العقوبة والحب قولاني للعلماء رحمه الله جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أنه يجب تغريب الزان الحر غير النحص وأنه يغرب سنة كاملة هذا من شيء الجملة وعند انخلاف التفصيل هل يسمى الزجال والنساء وإنه صالة دانية فالجمهور من حيث الجملة يتفقون على أن التغريب عقوبة في الجنة من حيث الجملة وإذا قلنا من حيث الجملة معنى أن هذا الجمهور ينقصن في مسألة في التفصيل من الذي يغرب ومن الذي يغرب دائما إذا قلنا في الجملة معنى من التفصيل في انخلاف وقد تكون هناك شروط عند بعض لا يعتبرها البعض القول الثاني يقول لا يشرع التغريب وهذا لا يجب التغريب أفواً وهو إلى نظر الإيمان الرأى الوصلحة مغرب غرب لكن وجوداً ليس من أحد وليس بلازم وهذا ملعب الحنسية استدلل الذين قالوا بوجود التغريب وأنه في حد الزنا بصحيح السنة في حديثه عبادة ابن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه جميع ووجه الضلالة منهما أن في حديث العسوس حديث دي هريرة رضي الله بن خالد قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وفي لفظ جلد مئة ونفي سنة وكذلك قال في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيل الذكر الذير ذكر جلد مئة وتغريب عام قالوا يعني الجمهور هذان خديثان نفسا على ثبوت هذه العقوبة والإزان بها فدل على وجودها وعنها من ثمان شب فأن حد الزام الذكر نفسا أو غير نفسا أنه مغرب سنة كاملة كذلك أيضا استدلوا بقضاء الخلفاء الراشدين منهم أبو ذكر وعمر وعلي وحكي عن أثنان أيضا رضي الله عن الجميع من في حد الزمن قالوا فهذا كله يدل على أن التغريب سمنة وأنها من الحد والعقوبة القول الإسلامي قالوا لا يشرع التغريب لا يجب التغريب من النظرة المصلحة لأن حيث الأصل ليس بواجب وليس من الحد واستدلوا بقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قالوا الله عز وجل أمر بجلد الزاني والزاني مئة جلدة ثم لم يأمر بشيء زائد عن ذلك وعند الحنهية قاعدة أن الزيادة على النص نفخ هذه أول شيء ثانيا إذا كانت الزيادة على النص نفخ هذه الزيادة ثابتة صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاءت بخبر الآحاب والقرآن قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني أصل عندهم أصلا الأصل الأول أن البياد على النصر نصر ثانيا أنه لا يجوز نسخ القطعي بالظني ومثلة نصخ القطع بالظني قالوا أن الظني هو خبر الأحادي يمكن أن يخطئ فيه الراوي ويدخل عليه الاحتمالات والخبر القطعي لا مجال فيه فلا يمكننا نترك اليقين بالشك هذا طبعا مخرج من ناحية نظريا نحل بسه في الأصول هذا محصل ثانيا آه قالوا أنه العقوبة بالتغريب فيها عقوبة من ليس, ليس بمذنب والأخذ بالجليمة لمن من يذنب وصل كله أيضا بأثر عمر بن الخطاب رضا الله عنه أنه نفى شارد الخمر إلى خيبر فلحق به رقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعد اليوم هذا حاصل ما به الذي يترجح في نظر عند الله والقول بوجوب بوجود في الحد وذلك لفبوت السنة الصحيحة اولا لفبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا مذهب الجمهور مذهب صحيح وثابت ولا اشتعل فيه من حيث الدليل ثانياً أن اsoثقلالهم في الآية الكريمة نقول أي أن المسألة عن النصف ليست نسخين لا نسلم لهم أن الزيادة عن النصف لأن النصف فيه ليها فيها رفع والزيادة عن النصف لي بل فيها رفع وتكلم الجمهور على هذه النصفلةIDM que lebyen belu en un أن الزيادة عن النصف ليست نصفين ولكن ماضي الجمهور chopina ونقول سلمنا جدلاً أنها نصف فما المانع أن تنسخ السنة القرآن إذا غدتت صحيح وجدنا الصحابة ربما الله عليهم يصلون بقضاء فيأتيهم الرجل الآثي ويقول أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرة أو العصر وقد وجه إلى بيوتي إلى الكعبة فتحول الرجال مكان النساء ونساء مكان الرجال هذا نفس قطعي أنهم يستقبلون في الأصل قبلة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم فيه شك وجاءهم بخبر الأحاد وخرجوا عن قطعي ما شاهدوه ورآهم من التشريع عن الله صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ من الدلالات المحتملة ومع ذلك رجعوا فيه إلى خبر الأحاد ومسألة أنهم يشترك في النساء القطعية خبر الأحاد مسألة مردودة على ما قال بها وما قالوا أننا كيف نترك اليقين بالشك نقول هناك يقيم وهناك شك وهناك درجة بين اليقين والشك منحقة باليقين وهي غالب الظن فإذا جاءنا الخبر من رجل معروف بالصدق ثقة عدل فإنه يغلب على ظنهنا أنه صادق ولذلك أدحت الشريعة بناء الناس وأعراضهم وأوجبت الحدود بشهادة العدلين وكذلك أيضا أوجدت الدماء والقصاصة في الدماء بشهادة العذنين بغلبة الظن وعلى هذا نقول إن الشريعة نزلت الغالب منذلة اليقين ويصل ما ذكروه إذن فبت أن التغريب عقودة فالسؤال هل تغرب المرأة مع الرجل أم أن التغريب يخفص بالزاني إذا كان رجلا والنساء لا يحقون بذلك وجهان عند الجمهور الذين قالوا ب... الذين قالوا بسبوك عقوبة التغريب فجمهور الجمهور يرون وهم الشافعية والحنابلة والظاهرية ورون ان التغريب يشمل الرجال والنساء وخالف المالكية رحمهم الله فقالوا يغرب الرجل ولا تغرب المرأة واستدل الجمهور قول قوله عليه الصلاة والسلام الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام هذا شامل للذكر والأنفة وبناء على ذلك قالوا ان العقودة تشمل هنا استدلة المالكية بقوله عليه الصلاة في حديث ابن عمر في الصحيحين ما يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة في يوم من وليلة إلا ومعها ذو محرم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تقوم بالتغريب إلى مسافة القصر ومعنى ذلك أن الماء ستغرب إلى مسافة القصر أي تسافر فإذا غربناها سنة كاملة إلا أن نغربها مع محرم سيستاذ الدول محرم وهذا خلاف اللفظ وإلا أن تغرب مع المحرم وحينئذ من المحرم الذي لا زندنا هذا وجد سبلانهم بالحديث والذي يترجع في نظر العلم عند الله هو القول بسبوك التغريب للرجال والنساء على حد سواء أولا بصحة دلالة السنة على ذلك حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر بالذكر جلد مئة وتغليب ولم ينفرق بين الغجب والمرأة ثانيا أننا ذكرون من السلاة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل الامرأة تؤمن بالله من آخر سافر من سيارة يوم وليلة هذا طبعا نقول نجيب من وجهين الأول نقول لهم لا نسلم أننا ظلمنا المحرم وهذا من أقوى الأجداء قال بعض العلماء في جوابه لأنه لا تجني المرأة إلا بتقصير من أهلها ومحارنها فإذا علم المحرم أن جناها ووقوعها في الحرام سيؤذبه إلى العقوبة وأنه سيتحمل شيئا من المسؤولية حسب أن الناس أعراضهم فمنهما نقولنا ما ظلم من المحرم لأنه لا يقع إلا بنوع من تفريق ونوع من الاتصال وهذا عدل في تعظم حدود الله وذب الناس هي فيها وحينئذ الله ينتنع أن الشريعة تعمل بها ثانيا نقول لا مانع أنه يلهب بها ثم يدخل راجعا لأن الأصل أن الإمام إذا غرق أنه يضع في مكان يؤمن منه فساد فتكون في نزعها كما لو شاغرت لحاجتها في بلد فتركها في البلد عند قرابتها عن ذلك من نسوناها ثم رجع سيكون في حال السفر ان لا تكون بدون محرم اما اذا بقيت واستقرت في موضعها فهذا ارخص بغير واحد من العلماء بهذا ويبتلوا ما ذكروا وحاج الامام الشابع رحمه الله من نظرة في هذا النسأل من حاجة طويلة نفيسة مليئة بالعلم والقوة في الشجة لكتابه في نفيس الام وبيلا ان المسوص الشرق على هذا وأنها دالة أناثبوك التغريب وإعتباره إذا ثبت هذا يغرب سنة كاملة سنة مرتع إلى بلده وماضيه وهذا ذكر العلماء في شكم عظيمة قالوا إن الزاني لا يخل فيه الزنى من حالته الحالة الأولى أن يكون فاسدا في نفسه والحالة الثانية أن يكون الفساد من غيره فإن كان فساده من نفسه فالمئة على ظهره أبلغ في زجره ومنعيه من العود وإن كان هناك من يؤذيه من قرناء أو ذلك قطع عنه سنة كاملة وهذا أبلغ في أنه يهيأ له ما يعينه على الصلاح بعد الرقوبة ومن هنا أبعد عن موضعه الذي هو فيه لأن ذلك أبنغ في حصول التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بقي السؤال إذا غرب سنة كاملة ينقل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أخرى ولا, ولا يبقى في المدينة التي فعل فيها الزنا إذا كانت المدينة التي فعل فيها الزنا هي المدينة التي هو فيها فلا إشكال أنه يغرب عنها إلى أي مرضين على منصادة القصر وإذا غرب يرد السؤال هل يحدث أو يترك وجهان للعلماء جمهور العلماء رحمه الله على أنه يغرب إلى مدينة غير مدينته ولا يحدث يترك يقضي المصالحة ويذهب ويأفي ويفعل مصالحة ولكن يراقب فلا يرجع إلى بلدي يعني لا يخرج من هذا المبعى الذي غرب فيه ومن أهل العلم وهذا مذهب الجمهور قالوا بالتغييد ومن أهل العلم من قال إنه يغرب سنة في الموضع فإنه يسجع فيه فيمنع من الناس ويمنع من الخشرة أن يفر أو يرجع إلى البلب الذي فسد فيه والأول أقلع وأرهر في هذا المصلف رحمه الله يقول الحر المحصن فخرج الأهل والرقيق ففيه وجهان جنهور على أن الرقيق لا يغرب وذلك لأن الرقيق جاء الاستثناء في العقوبة فقال بعض العلماء رحمه الله المذهب الأكثرين على أنه لا يغرب منهم من يقول بالتشطير في الزلد وفي التبريد وقالوا لقوله تعالى فإذا أصننا بين أطينا بفاحشة فعليهن نصنا على المصناة من العذاب و في هذه العبارة نبدأ المصنف رحمه الله على أنه ولو كان امرأة فقال ولو امرأة وسبق أن قلنا أن المصنف إذا جاء بلفظ لو فإنه يشير إلى خلاف مذهدي وذكرنا أن هناك من العلماء لأن يقول المرأة لا تغروا وعلى هذا فإن قوله ولو يشير إلى أنك المسألة خلافا والذي اختاره جماعة الأصحاب عن إيمان أحمد رحيم الله أن التغريب يشمل الرجال ويصم النساء لحد سواء لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك نعم والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب هو القول الذي أشمل إليه وهو مرتبط بخدمة سيدي وفي الحقيقة أقول الاختيار الأكثرين لأنه لا يغرب هو الأقوى قلنا غير الأكثرين يقولون بالتغريب وبعض المتأخرين يقولون بالتشتور والذي عليهم أكثرين ألا على أنه لا يغرب الرقيق سواء كان ذكرا أو أنت والدليل على أنه لا يغرب ما في الصحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرد عليها ثم إذا زنت في الثانية حى اليجلدها الحدة ولا يسرد عليها ثم إذا زنت في الثالثة حى اليجلدها ولا يسرد عليها ثم إذا زنت في الرابعة حى اليجيد ولو بدل في الشاسن فن يذكر التغريب وهذا يدون أن عقوبة التغريب فاقطة و على هذا نقول ان الصح القولين ثقوته خلافا لمن قال بئته يغرب وفيه قضاء عن بعض الصحابة أثر عن ابن عمر رضا الله عنهما أنه غرب أمة من إيناعه وحد لوطي تزان وحد لوطي كزان اللواء من الفواحش العظيمة وهي من كبائل الذنوب أعاذ الله إياكم منها وهي إتيام الرجل الرجل وقد عاقب الله عز وجل من فعل قم لب فرفع بهم رفعهم الى السماء ثم قلب عالم القرية سافلا قال القريه سافلا والعياذ بالله ثم اتبعهم بحجاره من نار وهذا من ابلغ ما يكون عقوبا حتى ذكر بعض علماء التفسير رفعت القريه حتى سمعها اهل السماء صياح الديك في ومهلت الجوار وهذا من أبلغ وأشدنا أن يكون من الله عليه وسلم وهذا في عقوبة أجب عن الله على تحريني والذل تشنى الله عز وجل هذه الفاحشة سوصفها وصفها بالخبر ووصفها بالفسق وبالسوء قال ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين فيوصفهم بهذه العوصافة ووصفهم بالجهل ووصفهم بالاعتباء بل انتم قم تجهلون فهذا كله يدل على حرمة هذا الذنب وأجمع العلماء على التحريم وأنهم من كذائر الذنوب لكن اختلفوا إذا وقعت هذه الجديدة ما هي العقوبة والذي عليه الحنابلة والشافرية وطائز من الحنفية والمالكية دعوا أصحاب الإنام بحليفة ودعوا أصحاب الإنام على أن حد النواب تحد الزنا سواء بسواء يجلد ويغرب ويرجن يجلد ويرجن إن كان مرصما والأول إن كان غير مرصما وقال بعض العلماء رحمه الله مدى بالحنفية يحبث حتى يتوب أو يموت وقال بعضهم يقتل واغتيار بعض أصحاب من النال رحمه الله واختله في قتلي قال بعضهم بأنه ينظر إلى أعلى دار سيرمى منها منكسا واستدلوا أصحاب هذا القول يحكى عن أصحابه رضا وعليه واستدلوا بأن الله عز وجل عاقب قوم نوت بهذه العقوبة ولكن هذا ضعيف ووجه بعثه اننا لو قلنا بهذا الاصل ان الله عاقب قونا نوت فرفعهم الى السماء ثم اتبعهم الحجار من السجير فلقل من يرمى من اعلى دار او يحرق بالنار كما اذر عن بعض الصحابة رضا عليهم نجي من هذا ان من طفف الكيل وان التاجر اذا طفف الكيل اخذ بعقوبة قل الشعير ونقائل بهذا والذي يظر أن هؤلاء عندهم جريمة مع النواب أشد وهي كفرهم بالأنبياء سيكفروا بنبي الله وربوه واجترأوا على حرمته وعقوبة جماعية جاءت منهم جماعة ليست كعقوبة الحرب ولذلك الأخذ من مثل هذه الاستدلالات يحتاج إلى نظر لأن من ناحية أصولية لو درج على هذا الأصل لن تقلق كثير من الأحكام وإذا أثر عن دار الصحابة أنهم فعلوا ذلك لا يمنع أن يكون منهم عقوبة على سبيل التعذير والزجر لأنه إذا وقع الشيء كأول حدث وراد زجر الناس أن يستبعو به يعاقب بأشد العقوبة ويكون فيه معنى زائد عن جرائم المعتابة المألوفة والذي يظهر الله أعلم أن الحاق النظير بنظيره أقوى من الحاقه. بعقوبة الامة الكاملة وبعقوبة الله عز و جل بقوم نور لان قوم نور كفروا بنبي الله عز و وردوا ما جاء به فأنكروا هذا الشيء ولم يقبلوا منه الطهارة ولم يقبلوا امره لهم بالعسة فهذا كله يضعف جاء هذه العقوبة عصم وأما بالنسبة لما ورد في, السنة في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أصل ويلتحق حكمه نص كان أو غير نصا وهذا هو الأشياء فمن قال إنه كالزاني هو الأقعد والأقرب والأقوى بغيلا إن شاء الله تعالى بينا رحم الله ما حده كزاني وقد تقدم حد الزاني فإن لاقى سواء كان رجلا أو امرأة أو كان نحصا رجل جلده ما رجل وإن كان غير نحصا فإنه يجلد ويغرب سنة كالحال في الزنا ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط في, في مسألة اللواطة تحق الصحاق وهو استمتاع المرأة بالمرأة فالسنتاء المرأة بالمرأة محرم بإجماع العلماء رحمه الله وهو استحاق وهل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذه على الصحيح أنه لا يأخذ حكم الزنا لأنه لم يحصل فيه الإلاج الذي يترتب عليه الحكم كما سيأتينا في حد الزنا ومن هنا تكون حقوبة استحاق قاطرة بأشفى أنه يرجع فيه إلى نظم الإيمان فيعذب فيه في يرى زجرا ومنعا عن هذا بالنسبة للواء والسحاق لم في النصف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاديث تكون في سندها وهي القتل الأمر بالقتل وفي سندها ضعف ولكن الأسلح ما ذكره العلم وهنا مثلا حدا من نبه عليها المضالغة في فهم بعض النصوص امر صعب جدا على طالب العلم على من يريد ان يؤصل تعصينا شرعيا صحيحا فبعض العلماء يقول ان من فعل جريمة اللواب لا توبة له انه لا تقبل له توبة وقد ورد كثير من الاسئلة من بعض الناس لكلام بكره بعض العلماء رحمه الله في بعض كتب الوعب وأنه أشد الجرائم أنه لا تقبل توبة وأنه لا يختم له بخير وأنه لا يدخل الجنة سبحان الله على ذلك يعني من هذا الذي يستطيع أن يقول إن الله فاق الشرك وأصبح أعظم من الشرك وكف بالله عز وجل مع المدينة منقوطة وملعون ما من ونصفها لا إشتام لابد على حكم شرعي أن الله لا تقبل توبة وأنه لا يتاب لا تحسن خاتمته وأنه لا يمكن أن يدخل الجنة من هذا الذي يستطيع أن يذكر هذه الأمور ويقطع بها على الله عز وجل والنصوص جاءت بخلافها والله تعالى يقول فيه حكم الكتاب إن الله لا يغذر عني الشرك به ويغذر ما دون ذلك من مشاء وقد مر بنا في بعض الأسئلة أن رجل وقع في هذا البلاء فقال إنه لا يريد أن يسلم ولا يريد أن يطيع الله عز وجل بعد هذا الكلام يعني هيئسا رحمة الله عز وجل نهائيا حتى فهي مضيين له بالطبيب الشرعي أن هذه المعصية إذا تاب منها توبة النسوحا تاب الله عز وجل عليه وليس هناك ذنب أعظم من ذنب الشرك الله عز وجل وقد تاب الله عز وجل المشرك إذا تاب وصدق ذو الرجالي من الله سبحانه وتعالى فمنده على هذا خاصة أن بعض الوعاب ينقل من بعض هذه الكتب وخاطب ذكر هذا الشخص الذي يأس العياد بالله من رحمة الله وكاد أن قال سمعت الخطيبا قالها في خطبته وبعض من يقولها في شريطه بعض من الحاضرات وهذا من بعض الفقه هو في وعض الناس ليس كل شيء يقال في الوعظ ينقل الناس بل ينبغي أن يبدأ بالواضح الصرعية ومندع على أصل عام وهو أن الوعظة فيه دخل وينبغي الحذر منه وكتب الغلماء التي في الوعب والرقائر وذكر العباد والصالحين وما كان عليهم الصراح قد يدخل فيها أمور, أمور تخالف في النصوص الواضحة في كتاب السنة ولكن الغلماء لم يهددوا عليها لأن هذه الكتب أصلا كانت تنسخ باليد وما كانت تقع إلا في يد عالم وليس كزمانينا الآن الكتاب في يد كل شخص كان في القديم الكتاب عزيز ولقد جننوا في العالم كله الا نصفا نسخ او نصفتان نصفين فما كان يجد الا لاله ياتي وكل اريد هذا الكتاب تاخذه ويجد في الناس يخسخ الكتاب سنه كامله ولا بدها سنه ينسخوا هذا كله لعجله الكتب فكانت هذه الكتب الاصل لا قاعا الا للعلماء هم الذين يعرفون غشها من سمينها وصحيحها ومن هنا نرد على من يقول شوف طيب هذا الكتب كانت مشهورة شو نصد لها نقول انهم كانت مشهورة دونها الانم الذي هي عنه هون صحيحة وهذا الذي جعل بعض الغيورين منبهون على بعض هذه الاخطاء وبال... قالوا ان الامام فلانا وكان يصلي ثلاثة الاف رفتا وواحد كان لسبح ثلاثين الف تسويحة في اليوم فقط في امور كيف هذا انجاز ثلاثين الف تسويحة. كيف هذا يعني كيف يكون؟ يعني هو كان في الثاني وكان سيصبح شيء من المضالغات إلا إذا كانوا يطبعون جرر صبح إذا جرر صبحة فيها ألف هذا إذا وصل إلى مقامات العبادة فقط إذا جرر صبحة هذه تستبدأ سبحان الله أقول <تصفيق> على الله بكل حلم والجرعة أنظروا كيف الشيطان يستجل الإنسان إذا وئس منه من الطاعة جرره إن الوألة جاءوا في باب الطاعة فيخبر من مثل هذه الأمور والتحذير منها مهم جدا وعلى طالب العلم أن يكون حجرا منتبه قالوا أن الإمام أبو حنيفة أنه مكث أربعين سنة يصلي الفجرة بوضوع العشاء افتقر الله لو زوجته معه ما تفطيح تقطع دهاب زوجته ما تفطيح أن تقطع أن يصلي بوضوع العشاء من هذا الذي دلسه؟ يعني ما أبو حنيفة رحمه الله يراقب أربعين سنة او عشرين سنة كما يفتح يعني أشياء العقل المنضبط الذي يعرف أصول الشرع لا يمكن أن تنطبئ عليه للأجوار ولذلك حتى ما بعضهم قال يعني يعرف ضعف الرضاوة والخبر بضعف مثلها هذا من ضعف المثل فوجود في النواعذ في أخبار العلماء وتلسيتهم أو في الأحكام الشرعية من نغير للخطيب والمواعب والمحاضر والمعلم أن يحذر من نقله من الناس نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرة على هذا الدين وبعدا عن أن يكون الإنسان حاطب ولولي ينقل ما صفر وما كدر فالمسلم يتق الله عز وجل في نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا وعلى علامة أو طلاب العلم واجروا كبير في هذا الأمر فعلى كل حال عاد على ذكر هذا الأمر أما أنظر وقيف الوعب وصل بالشخص إلى درجة أنه يأسا برحمة الله وقبل تمر رحمة الله بالوعظ في هذا الذنب حتى انه كاد العياذ بالله ان يبقى على بعده عن اللعز جل الى ان يموت ما فكر عن الله لانه قال له لا توبك لك وان تبت فانه لاحص مخافظ تكون بعيد واذا تبت ومدمت اي ما تدخل الجنة فهذا من ابلغ يكون في القول على الله بدون علم وعلى طالب العلم ان نحضر وان لم مثل هذه الاشياء وان نحضر منها وأن يبقى الأمر على السمن الوارد في كتاب الله وصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامتها وخاصتها بسم الله عليكم فضولة الشيخ استعذر لكم المسوضة والأجر فضولة الشيخ والساغل رجل النبي الله عليه وسلم الرجل والمرأة الهوديين في نبيه هنيا هل يفهم منه أنه ينضغي أن يقام حظه عليهما مجتمعين وكذا الزلد أم حرج أن يكون كله بمفادة أشاهد الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أنه وصحبه ومن الله أما بعد فقبل صلاة الإخوان بالنسبة للدرس الأسبوع القادم يعني أعتذر عنه وغدا درس جدا أعتذر عنه يغنر درس المدينة Для بعض الظروف الخاصة فالدرف القادم ان شاء الله أعتدأ و سنبدو هنالخمن غدن في درس جدة و أيضا الدرف القادم في جدة يعني الأسبوع هذا والأسبوع القادم داره الظروف الآناسية و شاء الله الأسبوع الذي بعد القادم نستأنف الدروس الثلاثة الذي بعد القادم بإذن الله تعز تستأنف الدروس ما ورد في السؤال من الجمع بين الزانيين والتفريق فالمبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرجم الوهودي والوهودية كما في الصحيح فيسرع أن يُرجم نعم آآ ويُشرع أن يُرجم كل على حدة وقف عن المبي هذا وثبت عنه الرجم الزاني من فريدا ورجا ويضا الزاني والزاني ولا يجب الجمع بينهما في العقود لأنه قد تختلف الجماع منهما كذيك لد مع سيد وسيدة مع وهكذا فعلى كل حال الجمع بينهما ليس بواجد وليس بصفة معتبرة في الحد ويرجع الأمر إلى القاضي وإلى الوالي فإذا نظر أن المصلح أن يفرق ديرا ما فرق وذا رأى أن المصل حميج ما بينهما جمع لما فيه زجر للناس وما يكون أدرغ في تحقيق المخصوص الشرعي الله تعالى أعلم أثابق الله فضيلة الشيخ إذا ذن المباعر لن يقام عليه حد الرجل أثابق الله المباعر فيه شبهة وهي شبهة الرق وليه يقام عليه حد الرجل ولذلك سواء كان كانت الشررية اكثر او كان الرقوة اكثر فانه في شبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الشديد بالشبهات واما بالنسبة قدر العقودة ينظر إلى قسط الشررية وقسط الرق ثم يشطر حد بحسن همان والله تعالى عنه أسابقا لأفضولة الشيخ يقول السائل هناك كان هناك داب مقوان على ملج التغريب للمرأة واختصاصه للرجال فما توجيهكم وحفظكم الله لبعض النساء التي يسافرهم مع السعفين بالطائرات في الإجازات أو العمل لمسافات تكثر من نسابة القصر هذه نصرة فيها خلاف من العلماء رحمه الله إذا كان أحد من أهل العلم أخت هؤلاء الوسوى لأنهم يخرجوا للعمل أو يسافروا فهو الذي يتحلم مسجديتهم وهن إذا كان في بينهم ودين الله عز وجل أنهم يعتقدن علم هذا العالم وأنه حج لهم بين ودين الله وأنهم بقوله فلا ينكر عليهم فهذا قول طائفا من السلف رحمه الله مسألة رفق المأمونة أخص السبر فيها فيها حديث أبيب الحاسم من الصحيح الصخيف ولا عليهم لأنه لا ينكر في المختلفين هذا إذا كني يتأولن هذا القول وأما بالنسبة للحول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز فروج المرأة مسافة القصر بدون محرب قال مصر واضح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل من رأة تؤمن بالله واليوم آخر أن تسافر من يوم وليلة إلا ومعهد المحرب فوجه البقاء هذا النصر وهذا هو الصحيح من قول العلماء رحمه الله ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه جاءه رجل وقال يا رسول الله انك تتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة انطلقت حاجه فقال صلى الله عليه وسلم انطلقك حج عن رأتك ما قال هل الرفقة مأمونة او غدا رفقة حج وصحابه الله عنهم وعرضهم ومع ذلك تقول له انطلق فحج عن رأتك والقاعدة في الاصول ان ترك الاسترسال في مقام الاحتمال انزل منزلة الاموم في المقام ما قال له هل الرفقة التي معه مؤمنه لغير مؤمنها هل تأمنها او لا تأمنها إنما قال له إن طبق فحجر قال إني اكتبته قال بعض العلماء إن قوله اكتبت فيه مسألة فقهية لأنه فيما اكتب بالغزو فعين عليه الغزو والجهاد ومع ذلك أفقط عنه الواجب والفرض لأنه إذا اكتب الشخص عين الغزو وإنما الإيمان غزو أوجاء وتبرع وقبله الإيمان فقد تعين عليه الخروج وهذا ما حدده الإيمان ومع هذا قال إنك ستبتم لعجوة كذلك فقال إنك ستبتم لعجوة كذلك فقال إنك ستبتم هذا الواجب إلا ذي واجب وذي واجب أعظم منه لأنه من ذات تقديم الفرض على الفرض فدل على أنه لأن هذا أمره فيه صيانا للعرض وهو أعظمه من نوع جهاد فإن سفر الرجل مع زوجته محافظا عليها وصفر الأخ مع أختي نوع جهاد ولكن هنا ننبه على مسألة وهي أن على الإخوام والقرابة والزوج أن يتق الله في قرابته والنسائه وعربه وأن الله يقصر في مساعدتهم فإذا كانت حاجة أن تخرج وقالت لو أريدت أن تكون معي أن تسافر معي وبإمكاني ذلك ليحدث عند الله عز وجل وهذا المنسلة تضع النظام في غير معصية وأنها غير غضب الله عز وجل وأنها لا تفعل حرام وأنها خارجة بأمر أو مصلحة سواء كانت المصالحة الدنيوية أو المصالحة الأخوية المصالحة مثل التجارة مثل العمل المصالحة الدينية مثل الحج العمر برها لوالديها تسافر لوالديها فحين عيدا أليما يضحه أنه يجلس الأخ يقول ما يجلس لكين تخرجي ثم هو لا يوصل هذا ويجلس المحرم يقول ما يجلس تفعله ثم لا يفعل شيء ولا ولا يق فهذا من الصعوب والمكان ولذلك من يريد السنة أن تقبل والحق أن يقبل وخيرا ينتشر فاليضحي ويقدم الثنة ومن أبلغ لا يكون مرضاة الله عز وجل بره الوالدين وصلة الرحمة فهذا من الأمران خيرهما آجل وآجل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يجبط له في رفقه ومن سأله في أهلي ويزاد له بعمر حليص الرحمة وأقرب الناس منك رحما اختك وعخوك فالأخت والأخ هم أحق القرارة بعد الوالدين بالسلح والبر والإحسان بعد الوالدين من الولد فعلينا أن نتق الله الجل والنظر للأمر جهالي النظرة أن الإنسان يحرص على القيام على عرضه وآهله بعض الأخيار تحتاج وقتان تذهب لشراء بعض الأمور التي تحتاجها او بعض الأمور التي يحتاجها أولادها فتقول أوليبك أن تذهب معي تذهبون السوق لا ما تذهب إلى الشق وما تذهب إلى الشق واحدة نعم جزاك الأخير على الغيرة ولا في شينما تكون حكيما لذيبا محاضما على حدود الله محسنا الى خلق الله فحالك أكمل وأفضل تقول له أذهب بكير الشق اختاري وقتا مناسبا أبعد عن شتنك تذهب بهذا الصباح الباكر ثم يقول يقبلها حوائجها وينتظرها حتى يأتي معها وتشتري ما تريد ويقضلها عايزة. تتقبل من كل أبوة نحيب وتحس يريد الخير لها لكأن يأتي ويقفل أمامها الباب لا تخرج ولا تضخل ولا هو بعد الحين يقضي لها حوائجها وإن قضى حوائجها جاءها بكل هم وغم وتكلم أره وأسائلها يأتي يحاسب وهذا عمر ينضع لكل إنسان منصفا أن ينضر إليه في نفسه والله إننا لنعيب من الغيور ما لو عدناه على لا لأهلكنا أنفسنا بأنفسه يشهد الإنسان على نفسه كيف لا يشعر. فالواحد منا إذا شئ من حتى لو أخوه يقول له وريد ماذا بلسوق يقول له ماذا تفعل وماذا تشتري وكم تشتري وكم تفعل هذا التدقيق الذي يدققه مع أخي لو نظر إلى ما شيء لو وجد أنه عشرات المرات وأن الذي اشتراه أخوه مرة واشتراه قريب ويشتريه من المئات المرات وأن هناك أمور مدقق فيها وكأن الشيطان يتسلب عليها ولذلك من سنة الله عز وجل أنه يعامل المخلوق كما يعامل المخلوق في إحسانه وبره ومن شدد على الناس شدد الله عليه ومن يصر على أن الناس وأولى الناس يسير من أقرب الناس منك جرد وانظر فما من زوج ولا أخ يكون مع أهله وولده ورحمه وقرادته يفسن إليهم ويلاطفهم ويثل الصرور عليهم إلا كانوا أسمع ما يكون له لا أمر أعونها وهذا هو الذي تؤخر به الحجز عن الله فرابد للإنسان أن ننظر للأمر نظرة جاملة. وأن لا يحويدهم هذا الأمر وإذا جاء في أي مسألة من المساعد فيها شبهة فعل الأفضل والأكمل وجاء بيه على أحسن أولي وأتميها وكان بعض العلماء والفضلاء يحتاج أهله إلى قناش أو إلى نباس نظر إلى أهل قبل أن يسألوا وجاءهم بما يحتاجون إليه ما يأتيهم بالشيء الواحد يأتي بأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أصناف من أجيب وأحفل ما يكون ويضعها بنيا ديج وجده ويقول اختاري ما شئت فإذا ديها تحار هي لو نزلت للسوق لا تجد هذا هذا يريد أن نحرض الناس يضحيه ويقدم زوجا تطيع زوجه, زوجه علينا نظرت لو أمنها في المؤمنين من عبد الله عليه وسلم عليك أن تنظر إلى حاله عليه وسلم معهم مع وإذا نظرت إليه دعا ولده واردت أن تكون مثل ما يكون عليه تأمرهم وتنهارهم وترجمهم بالسماء فانظر إلى حالة عليه الصلاة في إحسانه ودره إن نظرت إليه زوجا يقذ لزوجك من الأجل فانظر وتنسىها نفسها ثم إذا نظرت إليه أدم وجدًا فلوضت إلى آله الصلاة أدم يدخل السرور على بنته زينب رضا الله عنه يدخل السرور على بنته بحل الأمامة في الصلاة يذهب إلى الصلاة التي جعلت قرة عيني ومع ذلك يحمل بنتها معها فالمثالة كلها مشاعر وأمور ملك عليه الصلاة والسلام القلوب درا وإحسانا وكان عليه الصلاة والسلام يفتح القلوب قبل أن يفتح الأسماء فمن ينظر إلى سنورة وهدي عن عليه يريد والسلام أن يقيم بيتا قابنا على السنة ينضغي أن يتفقد مداخل الشيطان على أهله وهناه وإذا عرضت تذهب أو تشاهر المرأة فيأتي الإنسان ويقفل أمامها هذا ما تذهبين وليش تذهبين وكم تذهبين نعم جزاك الله خيرا عن غيره ولكن عليك أنت الذي تفكر في الأصلح والأكمل حتى لا تجعل, تجعل للشيطان عليها سبينا إذا فألت ذلك اتقيت الله وكنت أحسن ما يكون حالا وأميت من الفتم فقبل أن تجد الشيطان أقل أن يجد الشيطان على أمثال هذه المفوص الكريمة الأذية الصوية الرذية الهنية التي تبحث عن سعادة أهلها وولدها أن يجد عليهم سبينا والأكس بالأكس فإذا شدد الإنسان شدد الله عليه ولذلك تجد من يكون عنيفا في أسلوبه ونمر هذا من خلال فكامل مع سواسيلته أنه يأتي بمسائل مؤقدة تماما حتى أن تتعارض عنده نصوص الشر لأنه أوصل نفسه إلى حرج وضيع بطريقته التي يسير عليه فلما تسأل عن أمور ترتبت عنه هذه الأمور وجدت أنه لا يتتبأ وأنه لا يترسم هذه من في مراعاة الأكمل والأفضل هذه الوصيلة عامة أن الإنسان يحرس كل الحدث على أن يحفظ عرضه ولكن أن يغسل الس... ال... الوسائل أو الطرق التي تغضي إلى وقوعهما في الفتنة وعناد الخير واجناعه كله في طقل الله عز وجل ومنطق الله دعنا له من كل هنة فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل عسير يسير فمصر الله بإذرس وجلين جعلها من المتقين وأن يحفظ عراضنا وعراض المؤمنين إنه من ذلك وهو أرحم الراحمين و... أسابق من فضيلة الشيخ عدة أسئلة أقول سعيد فيها رجل مفاعل فعلا فعل يوجب الحب وقتاب ونزالت نفسه تؤلط فيه أن يذهب إلى شخص من أصدقائه يطول عليه الحب يترتاح نفسه ويقول صائر آخر كلما شعرت وقرأت قصة كماعد رضي الله عنه فسبح عندي شعور أنه لا يقفرني إلا الحد ويقول آخر إن كان الزن يستغفروا ويطوب على من يطبقوا الحد الزنى ورجو من التوجيه هذه الأسئلة فيها جانبان الجانب الأول جانب الاعتراف بالذنب الإجماء من عقد عند الولماء رحمه الله على من أفضل والأكمل الستر وأنه يستر نفسه ويحسن الظن بربه عز وجل يابن يا آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي يابن يا آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ندخل الله على الإنسان ثم استغفرتني لا أفرطها لك ولا أفاك يسقط يده بالليل ليتوب لي مسيء النهار ويسقط يده بالنهار ليتوب لي مسيء الليل من عظم ذنبه وعظم رجاؤه في الله كان أكمل توحيدا لله عز وجل لأن الذي يتوب مع عظم الزبن ما يتوب إلا عن عقيدة أن الله غفور رحيم ولا يتوب إلا عن إيمان ان الله لا يذلكم اقيه الاقيم ولا تمته طاعه الطاغين يا عبادي لو ان اولكم واخركم على افجر قد لو واحد منكم ما له فضل في الملك لو ان اولكم واخركم انسكم على افقر قنبرج من واحد منكم ما ذلك في الملك يا عبادي انكم من تبغوا ذله فتضروني ولن تبغوا نفعي فتدعوني الله سبحانه وتعالى فتح ابواب التوبة وابواب الهداه الي سبحانه وتعالى فمن هذا الذي يخلق رحمه الله جل جلاله اللي جمع من عقد ان يشتت قال صلى الله عليه وسلم من بشيء من هذه القاذورات فلن يستتر بشكر الله فالامر بالرسول الهدى عليه الصلاه والسلام فالشيطان يأتي الانسان هؤلاء ويقول ان الله لا يقبل منكم التوبة وحينئذن إذا جاء الشيطان بهذا الحديث يأخذهم بالرحمة الله يشككوا في توبته لله والله عز وجل قال قولا وقوله هو أصدق قائلي ووعد وعدا ولنمخلص وعدا وهو وعد رب العالمين فقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعني لصلاح وفي الصحيح عبد الله صلى الله عليه وسلم أن غدنا أمن بذنبا فقال رب أغفر فقال الله عالم أهدي أننا هو ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفى بصني فالشاهد من هذا كل أن الأصل يقتضي أن الإنسان يصطر نفسه وأن اعتراف عند القاضي أو بهذا القاضي اعتراف خلاف الأولى وأنه خلاف الأفضل والأكمل بل بقاؤه في الدنيا مطيعا لله أعظم بأجره وأصقل في نيزانه وأرضى لربه هذا أكهل ولذلك عاش رجل بعد أخيه أربعين يوما وتوفي الأول وكان أكثر صلاحا وتقوى لله عز وجل صحابيا توفي أحدهما وكان أخويه فتوفي أحدهما وبقي الأخر بعد أربعين يوم أقل منه صلاح وأقل منه إحسان فلما توفي الثاني اختصم الصحابة أيهما عفنا فخرجوا صلى الله عليه وسلم فقال لهم وما يدريكم من الذي تبلغه به صلاة يوما يعني هذا الأمد الذي بقي طول العمر في طاعة الله عز وجل غيمة للأبد وكم من ذنب أصلح الله به حال الأبد كم من أناس لم يتلبسوا بالذنوب فاغتروا بصراحهم تزلت أقدامهم وكم من أناس عرضوا السيئات فهجروها فكلما زاءتهم لذة السيئات كرهوها ونقتوها فرفع الله درجاتهم بهذا البلاء لا من يخطر لهم على ذلك حتى من ابتلي بالذنب فتاب أعظم مقاما من, من الذي لم يبتنا به لأن الذي ابتلي بالمعصية وذاق لذتها وذاق لذة الشهوة وحلاوتها وأعرض عنها فهذا لا يكون إلا بقوة إيمان وقوة واضعة من الله عز وجل ومع هذا كله فإن الأصول كلها في الكتاب على تتبع هذا الأصل ونزونه ومسألة أنه إذا كان إذا كل مرغض الناس التوبة يقول في آخر الصالة والجانب الثاني طبعا لو أنه ذهب إلى زميل وقام عليه الحد هذا لا شيئا أن الحدود ما يقام إلا دواله عم يقيمها السلطان على الوجه المعتبر بعد ثبوتها الشراء حتى لو عقره لغير مجلس القضاء بأن هذا ليس يفعله لحد حتى يقضي مجلس القضاء فهذا لها أصول شرعية فإذا لو ذهب إلى شخص وقال له اجلدني مع ما ينفعل ولو حتى أحمر جميع الناس ينظرون إليه بدون أن يكون على وجه شرعي بقضاء شرعي فإن هذا لا ينفعل ومن هنا لابد أن يكون هناك قاضي وأن يستمد القاضي توقضاءه من ملارة شرعية فإذا حدث الحد شخص إلى آخر فإن هذا لا يسقط عليه الحد ولو قال هو الجنهي فقتل فإن هذا لا يعتبر حدا شرعيا هذا من حيث الأصل. لكن القضية الأخيرة وهي قول البعض إذا كان من يتوب يستتر فمن الذي يقام عليه الحد ومن الذي قال له فيه لابد لابد أن تقامك حدود ومن الذي يمنع أن أمة محمد, محمد صلى الله عليه وسلم لا يقام فيها حد إذا تابه وعنابه إلى ربه تريد أن تقفر رحمة الله عز على عباده لأنك نعم نقيم الحد إذا ثبت لك نروح نقول للناس ماذا تكل شهر يطلعنا أنا واحد يعترب بجنب عشان نخيل عليه الخبر رحمة الله واسعة نأتي مضيقة لأن الأمة حتى عاشت دعوة كلها قرون كلها ما ما ثبت فيها حد زينة واحد فالحمد لله ستر من الله ستر به عباده تريد أن تأتي الله على عباده ما تستطيع لهذا رحمة من الله عز وجل ولا يبعد أن تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة كم من أناس زنوا ثم صلحت أمورهم مستقاموا إلى ربهم وكم في عباد السلف من أئن صالحين ولهم قدم راسخة بالعلم والصلاح والأمن بل حتى في العلم وبهداية في الناس دلالتهم وتابوا وتاب الله عليه وهل هناك زند أعظم من الشرك بالله عز وجل وهل رأيت مثل عمر يحمل السوف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبضه الله إماما من أئمة المسيين من أنت الذي تدخل بين العبد وربه لا يستطيع أحد النبصل بين الله وبين عباده هو ربهم وهذا حكمه وهذا شره قال لنا ما قالنا استطل قال لنا نكشي أنفسنا كشفنا أبغسان ونحن نتأيننا بحكم ربنا والله لنقدمنا مؤخر ربية أنفسنا بذلك ووسعت حقونها فهن ذلك أولى انتشع هذا حكم الله يحكم ولا معاقبة لحكمه ولذلك قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ويقول عليه الصلاة والسلام انا رحمة مهداء هذه من سماة الرحمة في الشريعة وليس معناه ان نعونا على الجريمة لا الشريعة وضعت لانه لو فعل الجريمة امام الناس وشهد عليه شهود ناس حتى لو ثابت نفسي وقام عليه الحد انظروا كيف الحزم حزمت ماء الناس فمن هتك ستر نفسي وفعل الزنا امام اربع شهود وشهدوا عليه وقام عليه الحد حتى ول حتى ولو كان من أصلح الصالحين وحينئذن قفلت عن الناس بوضع فساد لكن إذا وقع في ستر وفعل فاعشة في ستر أو فعل الخمر شرب الخمر في ستر فالأفضل أن تستره ذكر على أذكر بعض الأخيار أنه جلس مجلسا معنا ذاتهم فذكرنا مسابة الستر يقول أعرف رجلا كان مسففا في الخمر وقال شذيرا تذيع الفساد فشاء الله أنه جاءه يوم من الأيام رأاه سكرانا قال وديهم تاني ان اوصي له وان اصبحه فاخدته الى بيتي حتى فوقته ثم كشف له الامر وقلت روالله اني كنت قادر على ان افهل بك ولكن اربع لي نسك واتق الله في نسك ووراك اطفال وذكروا بالله عز وجل فما كان لي الله عن صرف ثم رجع له بعد نصف شهر وقد تغير حاله وتلألأ وجهه وكان من اصر عباد الله واصفقه ثم جاء وقت تغير حاله تماما وقال له سترتني أصلى الله عني استركت الدنيا والآخرة قال له وعلم أنني من تلك الساعة التي كلمتني لأنني تقادر على فضي شيء ولم تفضحني أن قلبي تفطر وتألم حتى إني كرهت هذه المعصية تماما وتاب وصل الحالة ثم حجب القرآن ثم أصل حالة ما شاء الله تبارك الله من خيار من يدعو إلى الخير فما صلى الله بعزتي وجلانته ولانه برحمتي وأن يأفع عنا وعلي سينا ولي ذلك ورحمه ورحمه صلى الله وسلم وعبارك على